كنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح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 للهبي وتب ما أغني عنه ماله ومال كسد سيصلان رذت لهب سيصلان رذت لهب وامرأته حملت الحطب في جيبها حبل من متدة